وَالْقُرْآنِ وَالَّذِي إِذَا سَجَدَ مَا وَدَّعَ كَرُمَ وَمَنْ مَا آخرة خير لك من ألم يجدك يتيمن فآوى وَوَجَدَكَ قَائِمًا لّنَفْسِهِ وَوَجَدَكَ تَعَالَى إِلَى الْفَأْنَا من يأتي مفلا تقر وأم فلا